يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي النَّارِ لهم فيها زفير وشهيط خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك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 وَمَنَّ الَّذِينَ سَعِذُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا خَالِدِينَ فِيها مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءً غَيْرَ مَجْذُوظ فَل تَكُ فيِي مِذْيَةم مِا يَعبُدُهَا أُول ماَا يَعْبدونَ إِلَّا كمَا يَعْبُدُ عَبَاءُ مِنْ قَبْ فإَِّا لَ وَفْقُ نَّصبَهُم غَيْرَمَ قُ وَلَقَد آثَيْن موسًَا كِكَابَ تَخخُلِفَ فيِي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 انّه بما تعملون بصير ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكوا بما ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكوا بما وما لكم من دون من اولياء اذنل تنصرون واقم الصلاه طرفي النهار وزلفا من الليل ان الحسنات يذهبن السيئات ان الحسنات تمسح